فصل في عكس ما تقدم وهو قلب الهمزة ياء أواوا فمن يتفضل بالقراءة لذاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين فصل في عكس ما تقدم وهو قلب الهمزة ياء أواوا ولا يكون ذلك إلا في بابين باب الجمع الذي على فعائل أو مفاعل أحدهما باب الجمع الذي على زنة مفاعل إذا وقعت الهمزة بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة فيه وكانت لامه همزة أو واوا أو ياء فخرج باشتراط عروض الهمزة المرائي في جمع مرآة، فإن الهمزة موجودة في المفرد، وبالأخير سلامة اللام في نحو صحائف وعجائز ورسائل، فلا, نغي... فلا تغير الهمزة فيما ذكر. والذي استوقف. نقف قليلاً، نقف قليلاً. لأن ما بحثنا اليوم هو قلب الهمزة يا أو و. قلب الهمزة ياءن أو وان عكس ما تحدثنا عنه في مرة سلك وكان قلب الواو والياء همزه هذا في الدرس السابع تهينا منه الآل همزه تقلب ياءن أو وان يقول هذا لا يكون إلا في بابين الباب الأول اللي هو باب الجمع الذي على فعائل ومفاعل يعني كلمة بصيغة الجمع وتكون على وزن فعائل أو مفاعل هذا الباب الأول باب الجمع الباب الثاني هو باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة إذن قلب الهمزة ياء أو واوا في بابين باب الكلمة بتكون جمع في و... على وزن فعائل أو مفاعل أو تكون همزتان ملتقيتان في كلمة واحدة همزتان ملتقيتان في كلمة وحدى الباب الثاني الباب الأول قال هو باب الجمع الذي على فعائل أو مفاعل يعني على وزن فعائل أو على وزن مفاعل قال باب الجمع الذي على وزن مفاعل إذا وقعت الهمزة نلحظه شروط شروط قلب الهمزة يا واو إذا وقعت الهمزة بعد ألف يجب ان تقع بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة في كون الهمزة ليست أصلية عارضة وكانت لامه همزة او واوا أو ياء إذا ثلاثة شروط يجب أن تتوافر حتى تقلب الهمزة ياء أو واوا اولا تكون الهمزة بعد ألف أن تكون الهمزة عارضة أن تكون لام الكلمة تكون لام الكلمة إما همزة أو واو أو ياء على هذه الشروط خرج باشتراط عروض الهمزة المرائي كلمه المرائي جمع مرائي جمع مرائي فمرائه الهمزة هنا موجودة في المفرد فإذا ليست عارضة في الجمع لذلك ثبتت المرائي لم تقلب الهمزه واو عقضهم لأنها موجودة في المفرد فهي ليست عارضة في الجمع طيب. فإن الهمزة موجودة في المفرد وبالأخير سلامة اللام في نحو صخاء فل صخاء الحرف الأخير فاء حرف صحيح حرف صحيح هو اشترط ان يكون الحرف الأخير همزة أو أو يا فلذلك هنا الهمزة لم تقلب صخائف فل لأن الحرف الأخير هنا حرف صحيح ليس الواو وليس الواو اليا وليس همزة فإذا هنا بقيت الهمزه على حالها دون ان تقلب ياءا او واوا وعجائز ايضا عجائز اخرى زي عجوز صحيفه صحفة رسالة رسائل رسل رسائل لام الكلمة حرف صحيح حرف صحيح لذلك خرج من الشروط لم تطبق عليه الشروط فلا تغير الهمزه في مثل ما غير الهمزة الهمزه لأنه اختل شرط من الشروط طيب والذي استوفى الشروط الثلاثة الهمزة بعد ألف والهمزة عارضة ولا من الكلمة همزة أو واو أو يا يستوفى الشروط يجب فيه عملان تفضل يا أبو عبد الله قال والذي استوفى الشروط يجب فيه عملا قلب كسرة الهمزة فتحة ثم قلب الهمزة ياء في ثلاثة مواضع واو في موضع واحد فالتي تقلب ياء يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة أو ياء أصلية او واوا منقلبة والتي تقلب واوا يشترط فيها أن تكون لام الواحد واوا ان تكون لام الواحد واوا ظاهرة في اللفظ سالمة من القلب ياء فهذه أربعة مواضع تحتاج إلى أربعة أمثلة لا. الآن أعطانا بصورة عامة ثم سيبدأ بالأمثل أعطانا القاعدة العامة اللي سستوفت الشروط الهمزة بعد ألف والهمزة عارضة ولام من الكلمة همزة أو واو أو سوف هذه الشروط الثلاثة فنقوم بعملين نقوم أولا بقلب كسرة الهمزة فتحة إذا الهمزة مكسورة نجعلها فتحة ثم نقلب الهمزة يا او. واو. نقله بالهمزة يا يا تقرأ في ثلاث مواضع وواو في موضع واحد وواو في موضع واحد. أعطنا هذا قاعدة عامة. فالتي تقلب يا إن يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة. هذا سيتلي أو يا إن أصلية أو وو منقلب يا إن سيتلي الآن بالأمثلة. الآن أمثلة قلب الهمزة يا إن وجبة. سيبدأ أن ذلك في الأمثلة. تفضل يا عبد الله حتى لا نضيع لا نضيع وقتاً. في المثال يطبق المقال تفضل مثال قال نعم قال امثله قلب الهمزه ياء وجوبا مثال ما مثال ما لامه همزه خطايا جمع خطيئه اصلها خطا خطاي بياء مكسوره هي ياء المفرد وهمزه بعدها هي لامه ثم ابدلت الياء المكسوره همزه على حد ما تقدم في صحائف فصار خطائيا بهمزتين ثم الهمزة الثانية ياء لأن الهمزة المتطرفة إثر همزة تقلب ياء مطلقا فبعد المكسورة أولى ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة للتخفيف كما في المدارة والعذارة ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاء بألفين بينهما همزه والهمزه تشبه الالف فاجتمع شبه, فاجتمع فاجتمع شبه ثلاث الفات وذلك مستكره فابدلت الهمزه ياء فصار خطايا بعد بعد خمسه اعمال نعم إذا المثال الأول هو قلب الهمزة يا أن على سبيل اللوجوب واجب أعطانا مثال هو كلمة خطايا وهذه كلمة خطايا يعني فيها خلاف أصلا في الوزن يعني وزنها عند البصريين فعائل عند البصريين فعائل عند الكوفيين وزنها فعالة على على وجهها فعالة وهذه المسألة إذا أردتم التفصيل فيها عليكم بكتاب ابن الأنباري اللي هو مسائل الخلاف الإنصاب في مسائل الخلاف فصل في هذه المسألة فصل في هذه المسألة في مسألة المسألة العظيم السادسة عشرة بعد المئة الأولى فصل في هذه المسألة خطايا والتحولات أو التغيرات التي حصلت في هذه الكلمة وفق رأي الكوفيين ورأي البصري. الحقيقة يجب أن يعني ندرك أمر معين وهو أن هذه الأمور موضوع يعني القلب موضوع هذا يعني من من فكر الصرفيين من فكر الصرفيين ومن تفكير الصرفيين يعني الصرفيون بذلوا جهودا كبيره كيف وصلنا من خطيئه ومن خطأ إلى خطايا وفق قواعد معينة. فوضعوا هذا التسلسل في نشوء هذه الكلمة وفي ت... في يعني التغير الذي حصل في هذه الكلمة حتى وصلنا من خطيئه إلى جمع خطايا فهذا يعني من عمل الصرفيين لكن هو من حيث اللغة من حيث اللغة كل ما هناك نحن نعلم يعني نستطيع أن نتلمس من خلال ذلك أصل هذه الكلمة والتحولات التي حصلت فيها لكن من حيث اللغة نقول خطايا لا مشكلة في ذلك. الآن لاحظوا الكلمه هي خطأ خطأ على كذلك فلدينا همزة أتت انطبق عليها الشروط وقعت الهمزة خطأ آخر الكلمة في آخر الكلمة ها الهمزة عارضة سنجدها في هذا الهد... في في في الجمع وال لام الكلمة خطأ لام الكلمة همزة هنا لام الكلمة همزة هنا في لام الكلمة همزة بطبيعة الحال لام الكلمة همزة طيب خطأ والمفرد هو خطيئة المفرد خطيئه طيب خطيئه قالوا يعني جمعها على خطايا اذن قال لامه همزه لاني خطاها في الاساس فلام الكلمه فعاله الهمزه لام الكلمه اصل خطايا قال خطيئه تجمع على خطايا يعني ياء وهمزه خطايا هذا العمل الاول بياء مكسورة خطايا الياء مكسوره وهي ياء المفرد قطيئه تقلت في الجمع ياء هذه اصبحت في الجمع مكسوره وهمزة بعدها هي لامه يعني بعد هذه الياء المكسوره لدينا همزه هي لام الكلمه هي لام الكلمه خطايا ثم ابدلت الياء المكسوره قطايا هذه الياء المكسوره ابدلت همزه مثل ما صخائر صخائف صخاير صحائف صحيفة صحائف ابدلت الياء همزة صحائف فابدلت هنا أيضا الياء المكسورة همزة على حد ما تقدم في صحائف فصار خطائق يعني لدينا الآن همزتان همزة الأولى المكسورة والهمزة الأخيرة اللي هي لام الكلمة بهمزتين ثم الهمزة الثانية قلبت ياء الهمزة الأخيرة قلبت ياء فاصبحت خطائر خطائر الياء الاولى صارت همزه والهمزه الثانيه صارت ياء تحصل ثم الهمزه الثانيه ياء يعني قلبت ياء لماذا قال لان الهمزه المتطرفه اذا همزه يعني همزه بعد همزه وهي متطرفه تقلب ياء مطلقا هذه قاعده فبعد المكسوره اولى يعني طالما ما قبلها همزه مكسوره فالاولى ان تقلب هذه الهمزه ياء اذا لدينا اصبح خطاء خطائي خطائي يعني عنا خطيئة خطايا قلبنا الياء الأولى همزة صارت خطائي الهمزة الثانية قلبناها صارت خطائي ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة للتخفيف كما في المدارة والعدارة ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاء همزة على السطر وألف ثاني لدينا الف لدينا همزه ولدينا الف اخرى يعني بألفين بينهما همزه والهمزه شبيهه بالألف طب حال كان وصار لدينا ثلاث الفات فاجتمع شبه ثلاث الفات وذلك مستكره فابدلت الهمزه ياء الهمزه اللي في الوسط هذه خطاة. فصفت خطايا ابدلت ياء فصارت خطايا فقمنا بخمسه اعمال شو خطيئة خطأي ثم بعد خطائي ثم خطاء خطاء ثم خطائي خطائي ثم خطاء خطاء أفضل خطاء خطاء وعين مرة ثانية خطيئة خطأي ثم خطائي بهمزتين ثم خطائي بهمزة ويا ثم خطايا بألف مع همزه مع ثم خطايا طبعا هذا تحليل صرفي هذا تحليل صرفي لعل بعض يعني علماء الصرف في في هذا العصر يحتجون على ذلك ويقولون هذا يعني لا هو من باب الترف العلمي لدى اولئك الصرفيين طيب هذا المثال الأول المثال الثاني إذا عندنا خطيئه تجمع على خطايا المهم بالنسبة للوزن الوزن قد يكون مهما أن نفهم عند البصريين خطايا على وزن فعائل عند الكوفيين على وزن فعالة والتفصيل في الخلاف بينهما موجود في مسائل الخلاف من الأنبار. نعم ومثال ما لامه ياء مصلية لأن اعطانا مثال ما لامه همزة قطعة لأن يعطينا مثال على ما لامه ياء أصلية مثل قضايا يقضي قضايا يا قضا يقضي نعم قضية تفضل ومثال ما لامه ياء أصلية قال ومثال ما لامه ياء أصلية قضايا جمع قضية أصلها قضاء ييو بياء أيني أبدلت الياء الأولى همزة على ما تقدم في نحو صحائف فصار قضاء قلبت كسرة الهمزة فتحة ثم الياء ألفا فصار قضايا ثم قلبت الهمزة المتوسطة يا لما تقدم فصار قضايا بعد أربعة أعمال يعني هنا الآن الآن من من من قضا يقضي قضا يقضي فاعل يقضي يفعل إذا لام الكلمة يا هذه يا أصليا حسنا فيقول هنا جمع قضية قضية جمعها قضايا طيب الأصل فيها أصل قضايا قال قضائي يعني بيائي بيائي قضائي بيائي ثم ابدلت الياء الاولى همزه على ما تقدر في صحائف صحيفه صحائف قائد الياء همزه قال صحائف فقالوا هنا قضائي احطهم قلبت كسرت الهمزه فتحه ثم الياء الالف فصار قضاء الالف همزه االف قضاء ألف اصلا لدينا ثلاث ألفات ثلاث ألفات اجتمع شبه ثلاث ألفات قلبت الهمزة المتوسطة ياء فأصبحت قضايا فهنا لدينا يقول شيخ لدينا أربعة أعمال قضاي قضائي قضاء قضايا عطوا أربعة مراحل حتى وصلنا إلى كلمة قضايا المثال الثالث ما كانت لامه واو فكانت لامه واو قلبت ياء في المفرد تفضل ومثال ما لامه واو قال ومثال ما لامه واو قلبت ياء في المفرد مطية إذ أصلها مطيوه من المطا وهو, ال وهو الظهر أو من المطوي وهو المد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمة كما في سيد وميت وجمعها مطايا وأصلها مطايو قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة فصار مطايو ثم قلبت الياء الأولى همزة كما تقدم ثم أبدلت الكسرة فتحة فصار مطا ثم الياء ألفا ثم الهمسة المتوسطة ياء فصار مطايا بعد خمسة أعمال يعني مطايا هنا مثال على ما كانت لم هووا قلبت ياء في المفرد يعني مطايا هي من مطايمتو من مطايمتو فالأصل مطايمتو فالواو مطا هنا أصلية لاحظتم مطايمتو وقال هنا معنى كلمة المطا هو الظهر أو من المطوي وهو المد طيب الآن قال ماذا قال هنا مطي اذا اصلها مطي و من المطا وهو الظهر أو من المطوي وهو المد اجتمعت الواو و هذا في تحليل الكلمة الاولى هذه اجتمعت الواو و الواو الو و اليا في مطي و في عنا ياء وفي عنا واو مطي و وا. في عنا ياء وفي عنا واو وسبقت احداهما بالسكون الياء اليا ساكنه والواو متحركه فقلبت الواو ياء وودغمتا فاصبحت مطيه, أصبحت مطية. يعني الياء هذه مطيه في الاصل هي مطي وا الواو قلبت ياء وودغمت الياء في الياء مثل سيد اصوات سي ود ميت اصوات مي ود يعني مات يموت وساد يسود فالاصل واو سي ود قلبت الواو ياء وادغمت في الياء سيد ميت اصله ميوت ميوت قلبت الواو ياء في الياء وكذلك هنا مطي وقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء فاصبحت مطي وجمعها مطايا لان احنا عندنا الشاي في مطايا مطايا اصلها مطايو اصلها مطايو يعني الاخير في الواو في الواو الواو هذه الأخيرة قلبت الواو ياء لأنه مطايق قبلها ياء مكسورة وهذه الواو فهذه الواو قلبت ياء لتطرفها إثار كسرة الواو متطرفه وقبلها ياء مكسورة فقلبت ياء فأصبحت الكلمة مطايق مطاي يا ياء لدينا ياءان ثم قلبت الياء الأولى مطايق قلبت الياء الاولى همزه كما تقدم سابقا ثم ابدلت الكسره فتحه فصار مطاء يو, مطاء يو ثم قلبت الياء الفا صار مثل يعني مطاء لاحظوا ثم الهمزه المتوسطه يا تصبح مطايا لاحظوا يعني هذا نوع من انواع الترف الصرفي كما اسميه كما أسمي نعم هذا مررنا في خمسة أعمال، نعم. الآن ينتقل إلى مثال قلب الهمزة واو. الآن عطانا قلب الهمزة يا. قلب الهمزة يا أمثلة على قلب الهمزة يا وجوبا في خطايا وقضايا ومطايا واضحة بمي. طيب مثال قلب الهمزة وجوبا وجبة أيضا. قلب الهمزة واو. قلنا في حالة واحدة. تفضل. قال مثال قلب الهمزة واوا وجوبا ومثال لامه واو ظاهرة سلمت من في المفرد هراوة وهي العصا وجمعها هراوة أصلها هرائو وذلك أن ألف المفرد قلبت في الجمع همزة كما في رسالة ورسائل فصار هرائو ثم أبدلت ياء لتطرفها اثر كسرة فصار هرائي ثم فتحت كسرة الهمزة فصار هرائي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراء بهمزة بين ألفين ثم قلبت الهمزة واوا ليتشاكل الجمع مع المفرد فصار هراوى بعد خمسة أعمال وشد من هذا الباب قوله ثلاثة، ثلاثتنا حتى ازيروا المنايا والقياس المنايا و اغفر لي خطائي والقياس خطاياي وهداوا جمع هدي، هديه والقياس هدايا آه. الان الحاله الوحيده التي تقلب فيها الهم زواوا وجوبا شفت الياء حالات لدينا يعني خطايا وقضايا ومطايا لدينا منها قلب الهمزي واو هذا في قال كما ما كانت لامه ظاهره سليمت في المفرد مثل هراوه هراوه على وزن فعاله هراوه على وزن فعاله لاحظتم الان وهي العصا الهراوه معروفه هي العصا تجمع على ماذا على هراوه تجمع على هراوه طيب هراوه ما اصلها هنا يعني المثال الشاهده والمثال فيها هراوه ما اصل هراوه قال أصلها هرايو هرايو يعني في واو في المفرد رايو لاحظوا وذلك أن الف المفرد في هراوه قلبت في الجمع همزه هرايو يعني الألف الموجوده هذه الف تكسير الألف المفرد قلبت همزه كما في رساله ورسائل فصار هرايو ثم ابدلت الواو ياء الواو في الاخير ابدلت ياء لانه ايضا متطرفه بعد كسره فابدلت أصبحت هرائيو طيب هرائيو الان الهمزه مكسوره ففتحت كسرة كسره الهمزه بدون ما يعلل لماذا فتحت كسرة الهمزه فصار هرائيو فصار هرائيو هرائيو الآن الان الياء قلبت الفا ايضا لماذا قلبتها؟ هذا معروف لي لتحركها وانفتاح قبل الفتحه وهي متحركة فتقلب ألفين القاعده فصار هراء صار لدينا ألف همزة ألف بهمزة بين ألفين بهمزة بين ألفين ثم قلبت الهمزة واوا الهمزة هراء قلبت يتشاكل الجمع مع المفرد رجل يتشاكل يتفق مع المفرد هراء هراوان فنحن قمنا أيضا هنا بخمسة أعمال في هراوة يعني هراوة هرائيو هرائيو هرائيو هراء ألف هرا هرا هرا هرا همزه ألف هراوة نعم قال وشذا من هذا الباب قوله حتى أزير المنائية بدل المنائية قال المنائية أثبت الهمزة والقياس المناية اللهم اغفر لي خطائي اللهم اغفر لي خطائئي بدل خطاياي وهذا من الشاب هداوى جمع هدية والاصل أن يقول هدايا الأصل أن يقول هدايا وفق القاعدة التي ذكرها الشيخ لأن انتهى من الباب الأول هو بالجمع الذي على فعائل أو مفاعيل الباب الثاني اللي هو قلب او الهمزة هو باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة كلمة واحدة فيهما همزتان، فإما أن تكون م... أن أن أن تكونا متطرفتين أو غير متطرفتين. تفضل. ثانيهما باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة والتي تعلو هي الثانية لأن الثقل لا يحصل إلا بها. فلا تخل الهمزتان إما أن تكون الأولى متحركة وثانية ساكنة أو بالعكس أو تكون متحركتين. فإن كانت الأولى متحركة وثانية ساكنة ابدلت الثانية من جنس حركة الأولى نحو آمنت آمنوا إيمانا والأصل آمنت آمنوا إيم إيمانا وشد قراءة بعضهم إلاف إلافهم بتحقيق الهمزة الثانية نعم نقف ناخذ جزئيا جزئيا إذا الهمزتان اجتمعتا في كلمة واحدة اللي اللي تعل اللي تقلب يا أو وهي الثاني قاعدة همزتان لدينا همزتان التي تعل يعني تقلب يا أو وهي الثاني وليس الأولى لأن ثقة لا يحصل بها يكون في الثانية والان همزتان إما أن تكونا متحركتين وإما أن تكون الأولى ساكنة والثاني متحركه أو الأولى متحركة والثاني ساكنه يعطينا أمثلة على ذلك فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى. لاحظوا لاحظوا آمنتوا أصلها ما هي أصله آمنتوا اجتمعت همزتان آمنتوا الأولى متحركة والثانية ساكنة فثانية أبدلت من جنس حركة الأولى ألف فصار ما لدينا مد آمنتوا ضغطتم الأصل آمنتوا أؤمن إيمانا هلأ إيمانا أصلها إمانا إي؟ إ مانا حركه في سكون همزتان متحركه في ساكنه فقلبت الهمزه الثانيه الساكنه يا مع الكسره ايمانا يعني امنت امنت متحرك فساكن متحرك الأول فتحه فقلبت الهمزه الثانيه ابدلت الهمزه الثانية الفا ليتناسب مع الفتحه فقلنا امنتم ايمانا ايمانا أصوى إئمانا كسرى مع سكون فقلبت الساكنة ي لتتناسب مع الكسرى طيب أؤمنوا أصوى أؤمنوا أؤمنوا ساكن بعد ضم فقلبت الثانية هو لتتناسب مع الضم لتتناسب مع الضم إذن أأمنتوا أأمنتوا أؤمنوا أؤمنوا إئمانا إيمانا إذن الهمزة الثانية تبدل من دنس حركة الهمزة الأولى وهذا واضح ونسان لكن قال شذت قراءة بعضهم إلافهم يعني هو الهمزة وفروض تبدل لا تتناسب مع, مع كسرة الهمزة الأولى لكن في قراءة شاذة إلافهم حقق الهمزتين طيب هذه الحالة الأولى اللي هي عندنا همزتان في كلمة واحدة الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلنا الثانية من جنس حركة الهمزة الأولى نا. وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة العكس تفضل وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة ولا تكونان إلا في موضع العين أو اللام فإن كانت في موضع العين ادغمت الأولى في الثانية نحو, نحو سأل مبالغة في السؤال و لا لا الورأس في النسب لبائع اللؤلؤ والرؤوس. والحال أت... الثاني نك نأخذ جزئياً جزئياً. أت... الحال الثاني إن الهم لدينا همزتان في كلمة واحدة الأولى ساكنة والثاني متحرك. وهذه الحال لا تكون إلا في وسط الكلمة في عين الكلمة يعني لا تكون في فاء الكلم في أول كلمة تكون في وسط الكلمة تكون في موضع العين أو اللام. يعني تكون اما في عين الكلمه او لام الكلمه في وسط أو او نهايه الكلمه يقول فان كانتا في موضع العين يعني كذا في وسط الكلمه ادغمت الاولى في الثانيه هلا سال سال سال لدينا همزتان همزه الأولى, الهمزة الاولى والهمزه الثانيه لدينا همزه سال الاولى ساكنه سال آل. الأولى ساكنة والثاني متحركة فأضغمة الأولى في الثانية نقنا هنا سا... آل. يعني كثير السؤال المبالغ في ال... في, ال... في الأسئلة لا آل الذي يبيع لؤلؤ نسبة إلى بائع با... با... لؤلؤ نقوله لا آل أيضا لدينا هنا همزتان في في وسط الكلمة أضغمة الأولى في الثانية رأس آ... تجديد يعني همزة دائما التجديد ساكن في متحرك ساكن في متحرك أي ساكن رأس ماء الرؤوس رأس عطوف أتغنى الالهمزة الأولى بالهمزة الثانية هذا إذا كانتا في موضع العين والأولى ساكنة والثانية متحركة ودائما التجديل أو الإدغام يكون ساكن في المتحرك طيب وإن كانتا في موضع اللام فضل قال فإن في قال وإن كانتا في موضع اللام أبدلة الثانية يا أم مطلقا فتقول في مثال قمطر من قراء وقراءي في وفي مثال سفرجل منه قراء ياأن قراء ياأن وإن كان نعم نقف نكف الآن إن كانت في موضع اللام يعني كانت الهم كانت الهمزتان في آخر الكلمة في آخر الكلمة أبدلت الثانية ياء مطلقا يعني الثانية تكون دائما تبدل ياء ياء ثانية تبدل ياء على وجه الاطلاق يعني ما في قيد آخر فنقول في مثال مثلا لأن لدينا قراءة طلب منك المعلم من قرأة أعطني كلمة على وزن قمطر على مثال قمطر قرأة أعطني قرأة الآن لدينا همزة في آخرها طيب وهي لام الكلمة <تصفيق> عفوا اعطني مثالا على وزن قمطر من قرأة ماذا تقول؟ تكون, تكون قرايون طيب قرايون هي قراء يعني لدينا همزتان لدينا همزتان وهما في لام الكلمه الاخيره في لام الكلمه والأولى ساكنه والثانيه متحركه قلبنا الهمزه الاخيره ي فقلت قرايون قمطر قرايون لكن هي بالأصل همزتان قراء أنن يعني في لدينا همزة الأولى والهمزة الثانية قلبنا الهمزة الثانية يا فأصبحت قرأي طيب إذا قالك من قرأ اعطيني على وزن سفرجل على وزن سفرجل بتقول قرأ يأ قول قرأ يأ هو قرأ أأأ ثلاث همزات يعني لدينا ثلاث هلم همزات قلبت الثانية يا أنن قلبت الثانية يا أنت فأصبح قرأ يا, أصبح قرأ يأ. لاحظوا هذا يعني مصنوع حتى المثال مصنوع حتى المثال مصنوع لتطبيق القاعدة والقمر هو الوعاء الذي توضع فيه الكتب مثل المحفظة يعني تقريبا هذا إذا كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة او كانت الاولى متحركة والثانية ساكنة ماذا لو كانت الهمزتان متحركتين والتقتا في كلمة واحدة تفضل وإذا كانتا متحركتين قال وإن كانتا متحركتين فإن كانتا في الطرف أو كانت الثانية مكسورة أبدلت يا أم مطلقة وإن لم تكن طرفا وكانت مضمومة أبدلت واو مطلقة وإن كانت مفتوحة فإن انفتح ما قبلها أو انضم أبدلت واو وإن انكسر أبدلت يا نحن نقف لا قليلا لأن التقت همزتان متحركتان في كلمة واحدة فلا يخلو إما أن تكونا في الطرف أو لا تكونا في الطرف فإن كانتا في الطرف أو كانت الثاني مكسورة أبدلت ياء مطلقا الياء هذه تبدل ياء مطلقا طيب وين المثال يا شيخ؟ أنا ما أعطنا مثال المثال لو قلت كأنك تبني مثلا من قرأ قال لك الشيخ اعطيني من وقرا على وزن زبرج زبرج نوع من انواع الزينة يتزينون به هذا من صنعه من صنعة الصرفيين قال لك اعطيني من زبرج قرأ على وزن زبرج ماذا تقول او على وزن جعفر او على وزن برصن على وزن برصن فماذا تقول من قرأ زبرج تقول ذي ذي زبرج كيرا كيرا لأن اصلا قراء يعني لدينا همزتان لدينا همزتان متطرفتان متحركتان قلبنا الهمزتان الثانيه يا تقول مثلا من على مثلا جعفر جعفر قرا يون قرؤ قرؤن قرؤون لدينا همزتان ايضا متحركتان قلبت الاخيره يا اذا كنا على برس مثلا برس برس كرسن قرؤ يون, يون على على برسن قرؤ على على جعفر قرأ وهكذا يعني المهم أن الهمزة الثانية تقلب ياء الهمزة الثانية تقلب ياء لاحظوا يعني هذا مصطوح حتى الشيخ لم يأتي بمثالين عن ذلك طيب وإذا, وإذا لم تكن طرفان يعني ما كانت الهمزه طرف كانت في اول كلمة او في وسط الكلمه كانت مضمومه ابدلت واوا مطلقا هذا بشكل اطلاق يعني اؤتمن اؤتمن اؤتمن ما اصلها اصلها اؤتمن اؤتمن لدينا همزتان الان اؤتمن والهمزه الاولى مضمومه الهمزه الاولتان اؤتمن كلاهما ضم عليها اؤتمن فتقلب الثانية واوان أبدلت واوان أول اوتمنا وعيد المرة ثانية اوتمنا لدينا همزتان ليستا على الطرف قلبنا الثانية واوان لأن الهمزة الأولى مضمومة اوتمنا أخطون صالت اوتمنا طيب وإن كانت مفتوختان وإن كانت مفتوختان فإن انفتح ما قبلها أو انضم ابدلت واو طيب انفتح ما قبلها مثلا آآ كلمة آآ آدم تجمع على ماذا أوادم آدم تجمع على أوادم ما أصله أوادم أصله, أ... أصله آدم آدم قلبت الثاني لدينا همزتان والأولى مفتوحه والثاني مفتوحه قلبت الثانية واو فأصبحت أوادم فأصبحت أوادم طيب إذا قلت الآن هذا ما قبلها فتحة أو انضم أبدلة واو انضم الآن هنا أوادم هي مفتوحة قلبنا الهمزة الثانية واو فأصبحت أوادم طيب إذا كان ما قبلها ضمة مثل مثلا تصغير آدم ماذا نصغير آدم أويدم أو. أوي أصلها أويدم أصلها أويدم قبلها ضمة قبلها ضمن الحمزة الأولى مضمومة فقلبناها واون أصوات وايدم قلبنا الثانية واون فأصوات وايدم والأصل وايدم أصل وايدم طيب وأدى انكسر قبديلات يعني يعني ما قبلها كسر نقلبها يا يعني, يعني مثلا إذا خدت من أمة على وزن إصبع من أما أخذت على وزن على وزن إصبع تقول إئمامة م إئمامة إئ إئ لأن الهمزة مكسوره الأولى والهمزة الثانية ساكنة لكن الآن تنقل فتحة الميم الميم الأولى فتحتها تنقلها تنقل إلى الهمزة وتدغم الميم بالميم فتلتقي همزتان كلاهما متحرك، والاولى مكسورة، الأولى الأولى والثانية مفتوحة بعد كسرة فتقلب ياء فتقول فتقول يمن يمن. طبعا هذا أيضا من الصنعه لذلك ذلِي أن الشيخ لم يستشهد بأي مثال من ال المطلوبه على العموم يعني هذه بعض الكلمات التي جرى فيها حسب القائمه القلب الجائز في الهمزة تفضل يا عبد الله قال القلب الجائز في الهمزة ويجوز في نحو رأس ولؤم وبئر إبقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها وفي نحو وضوء ومجيء يجوز إبقاؤها وقلبها من جنس ما قبلها مع الادغام طيب هذه واضحة طبعا يعني رأس لحظ ولؤم وبئر هذا القلب الجائز هنا جائز من هناك واجد لأن هنا جائز فتكون رأس وتكون راس تقول لؤم لوم وبير وبئر لغتهم يجوز إبقاء الهمزة ويجوز قلبها من جنس حركتي ما قبلها يعني رأس قبل فتحها راس لؤم قبلها ضمة لوم بئر قبلها كسرة بير بئر وبير صحيح كلهما صحيح وفي نحو وضوء ومجي يجوز إبقائها يعني يجوز ان تقول وضوء ومجيء يجوز ابقائها على ما هي عليه وقلبها من جنس ما قبلها مع الادغام تلاحظ انت ماذا قبلها يعني وضوء ومجيء فقبل الهمزه الاخيره وضوء قبل ضمه ممكن تقلبها واو وتدغم الواو في الواو مجيء ممكن تقلبها ياء وتدغم الياء في اليا والأصل هو إبقاء الهمسة هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته